إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من ذِكْرٌ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَفٌ إلَّا كَانُوا عَنْهُ عَرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ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 قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون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 إنه لكبِيرُكم الذي علّمَكم السحر. إنه لكبِيرُكم الذي علّمَكم السحر. فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ. ولأصلبَنكم أجمعين. قالوا لا ضير. إن إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المذننين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبوعون فأرسل فرعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغاهظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل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 فَلَقَّفَ كَلَّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَتَّم وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاهِيمٍ وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَاهِيمٍ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَبْفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذين هو يطعمني ويسبين وإذا مرض فهويشفين وإذا مرض فهويشفين والذي يمتن ثم يحيين والذي أطمع أني يغفر لي خطيء يوم الدين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 تَكُبُ كِبَرٌ فِيهَا وَالْغَاوُونَ وَجُلُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ سَوَّيْتَ كُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَبُوهم هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعاب وبنين وجنات وعيون إني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 فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيوع وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يسلحون قالوا إنما أنت من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 فعقروها فأصبحن نادمين فعقوها فأصبحن آدمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُنَّ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ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 قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المقرجين قال اني لاعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون ربنا نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنبرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغضت وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن ضرول؟ أفبعذابنا يستعجلون؟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 فَإِنْ صَمَك فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ